يعني رب ربنا جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق هل المقصود هنا اقرأ يعني وجوب العلم الشرعي اما العلم يعني مطلقا نعم نجير الدار عليه ان شاء الله بتغسر الاسنوع المطبل هاكي الأقول نعم هذه الصورة اول ما انزل على الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم على بإطراء وأرسل بالمتفل كما قال الشيخ الإسلام الحمد بن عبدالرهاب رحمه الله وهذه كانت فيها فضل اضطراء هو اضطراء بين المراسل العلم الشرعي النافق العلم التفكس فاصوله أرادتهم أول الحزان، اقرأ بسم الله الذي خلق خلق الإنسان على، اقرأ ربك آخر الذي أعلم الذي فضل السراء وفضل العلم وفضل الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ميا يا اقرأ اكتب، أمر الله تعالى أن يقرأ وقال ما أنا بقاله عليه جبريل إلاءا يعني علاه بصورة القلم إلاءا قاء بصورة القلم ومعني أن تأنزل أحير القرآن مضرقا أنزل جملة إلى بيت الحزة ثم أنزل مضرقا في فلاق أمن حسب الوقاع العيد. والحمد لله، وإن شاء الله إذا فيه رغبة تكون لا كل الله. أحسن الله عليكم.